والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسوله بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان يبعثوا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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل الصالح يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُلَّا إِكَاءَ أَصْحَابُ النَّارِ أولائك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ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 فاتقوا الله ما استطعتم وسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيراً لأفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ